الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استمى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون